الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم أيها الاساتذه الكرام في المجلس السابع من مجالس مدارسة شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملوي كنا قد وصلنا إلى التقسيم الثالث ل الفعل بعد أن انتهينا من التقسيم الأول والثاني فمن يتفضل منكم بالقراءة بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة وتقسيم كل ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط حرف منها, منها في تصاريف الكلمة بغير علم والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية إذا التقسيم الثالث للفعل من حيث المجرد والمزيد من حيث الحروف الأصلية والحروف الزائدة وكنا قد ذكرنا أن الحروف الزائدة مجموعة في كلمة سألتمونيها والمجرد القص يقول إن الفعل ينقسم إلى مجرد ومازي ثم يعرف لنا الفعل المجرد فيقول المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية يعني الذي كانت جميع حروفه أصلية يعني جميع حروفه جذور لا يمكن الاستغناء عن أي منها في تصريفات هذا الفعل فإذا قلت مثلا ذهب يذهب ذاهب مذهوب الزال والهاء والباء موجودة لا يذهب منها شيء لا يخذف منها شيء قلت علم يعلم اعلم عالم علم عليم علام كلها هذه التصريفات العين واللام والميم موجوده فيها فهي حروف أصلية إذا هذه الحروف الاصليه لا يسقط منها أي حرف في أي تصريف من التصريفات الا لعله الا لعله قال لان ماذا قال لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمه بغير عله طيب اذا وجدت عله وسقط أحد هذه أي علة صرفية إذا وجدت علة صرفية وسقط خرف من حروف الأصل يبقى الفعل مجردا وعلى اعتبار أن هذا الحرف الذي حذف لعلة صرفية على اعتباره موجودة مثال ذلك قال أصله قوالا قال في الأمر ماذا نقول قل خذفة جوفه خذفة عينه لالتقاء الساكنين لكن نقول هذا فعل مجرد لم يقل نقول هذا فعل مجرد مثلا نقول مثلا وعد في المضارع ماذا نقول يا عيد عيد لكن هو وعد فعل مجرد سعى طيب نقول سعى وحذف لالتقاء سكنين لعله صرفيه لكن يبقى الفعل مجردا واصوله ثلاثه فهو مجرد ثلاثي فهو مجرد ثلاثي إذا الحرف الذي يحذف لعله صرفية هو في حكم الموجود فيبقى الفعل تحت عنوان أو يندرج تحت عنوان الفعل المجرد الثلاثي إن كانت أصله ثلاثيا قبل الخف هذا الفعل مجرد الآن المزيد هذا المجرد المجرد الفعل المزيد يعني زيد على أحد زيد على حروف الاصليه حرف أو أكثر من حرف يعني مثلا قلت نصرة قلت بعد ذلك ناصر زدت الألف هذا فعل المزيد قلت ناصرة زدت التاء والالف قلت مثلا كتب قلت تكاتب زدت التاء والالف قلت استكتب زدت ثلاثة, زد زدت ثلاثة أحو اذا المزيد ما زيد فيه ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. حروف الزيادة كما ذكرت قبل قليل هي مجموعة في كلمة سألتمونيها. نه. الآن يدخل في في قسمي المجرد. عرفنا المجرد، ثم يدخل الآن في قسمي المجرد. ثم بعد ذلك المزيد ويدخل بعد ذلك قبل يعني ذلك سيدخل في أبواب الفعل المجرد تفضل قال والمجرد قسمان ثلاثي ورباعي والمزيد قسمان مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب لأنه دائما مفتوح الفاء وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة نحو نصر وضرب وفتح ونحو كرم ونحو فرح وحسب وباعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب لأن عين المضارع إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة وثلاثة في ثلاثة تسعة يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع وضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع فإذا تكون ابواب الثلاثي ستة اذا المجرد قسمان لدينا ثلاثي ورباعي مجرد الثلاثي من ثلاثة أحرف المجرد الرباعي من أربعة أحرف المجرد الثلاثي هو الأكثر في اللغة وهو كثير جدا المجرد الرباعي مثل بعثرة فشارة يعني أربعة الأحرف فيه أصلية لا يمكن الاستغناء عن أي حرف من حروفه ثم بعد ألقى المزيد قال القسمان مزيد للمزيد الثلاثي ومزيد الرباعي مزيد الثلاثي يعني عند فعل مجرد ثلاثي زيد عليه حرف او حرفان او ثلاثه احرف كتب كاتب تكاتب استكتب زيد حرف زيد حرفين زيد ثلاثه احرف اما الرباعي فيزاد بحرف او بحرفين دخل الان اما الثلاثي المجرد بدا الآن في التفصيل الثلاثي المجرد يعطينا الآن أبواب الثلاثي،, أبواب الثلاثي المجرد قال باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب أعطانا قاعدة مهمة لأنه دائما مفتوح الفاء يعني دائما الحرف الأول في الفعل الثلاثي المجرد يكون مفتوحا لاحظوا نصر ذهب فريحا كتب علم. كلها الحرف الأول لوفاء الكلمة يكون عليه فتحة يكون مفتوحة تكون مفتوحة طيب أما العين يعني الحرف الثاني في الفعل الثلاثي المجرد العين إما أن تكون مفتوها يعني عينه يعني الحرف الثاني إما أن يكون عليه فتحة أو ضمة أو كسرة أو كسرة على مثال ناصر وزن فاعل اذان عين الكلمه عين الفعل مفتوحه نصارى نثر طق ذهب كتب. عين الفعل مفتوحه ضرب عين الفعل مفتوحه فتحة عين الفعل مفتوحه طيب كارومة. عين الفعل مضمومه كرما قبح صغر شايفين نعم لأما عين الفعل مضمومة أو تكون عين الفعل مكسورة مثل فرحة خسبة ورثة وهكذا لأن يدخل الآن في أبواب المجرد الثلاثي عينه في الماضي وعينه في المضارع لذلك قال وباعتبار الماضي مع المضارع في اعتبار الماضي مع المضارع يعني كيف تكون عينه في الماضي حركة عينه في الماضي وحركة عينه في المضارع قاله له ستة لان لأن عين المضارع في المضارع إما أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة وسيتضح ذلك الآن في الأمثلة وثلاثة في ثلاثة تسعة يعني الماضي عينه إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة والمضارع عينه إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة اذا ثلاثة في ثلاثة معاك تسعة لكن هو استثنى الآن قال يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع كيف؟ يعني الآن كسر العين في الماضي فريحة فريحة عين الماضي المجرد هنا مكسوره فريحه لا يجوز أن يقول يفرح عين المضارع لا يجوز ان تكون مضمومه فريحه يفرح خطا لا يجوز او مثلا ورث يرث لا يجوز شرب يشرب لا يجوز إذا هنا يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع فهذا لا يجوز إذا لا يجوز نقول فرحة يفرق ولا ورثه يرس ولا شرب يشمو لا يجوز هذا خطا كما لا يجوز ايضا ضم العين في الماضي مثل كرمة. هذا عينه مضمومه في الماضي مع كسرها او فتحها في المضارع يعني ما يجوز اقول كرمة يكرم او كرمه يكرم لا يجوز إنما كرم يكرم ضعوا في ذهنكم إذا كان الماضي مضموم العين فمضارعه مضموم العين فقط كرم يكرم قبح يقبح صغر يصغر كبر يكبر لؤم يلأم إذا لا يجوز مع الماضي, التي مع الماضي الذي تكون عينه مضمومة لا يجوز كسر عين المضارع أو فتحه بل الصحيح ضم عين المضارع إذا سقطت الآن ثلاثة أوجه بقي لدينا إذن ستة أبواب ستة أبواب للمجرد السلافي مع مضارعه مع مضارعه لذلك باعتبار الماضي مع المضارع هذه الأبواب سيبدأ التفصيل, سيبدأ التفصيل فيها وهي مجموعة في بيت يعني مشهور يرجى حفظ هذا البيت يحظوا لدينا فتح ضم فتح ضم فعل يفعل فتح كسر فعل يفعل فتحتان فتح فتح فتح فعل يفعل فعل يفعل ثم بعد ذلك كسر فتح فعل يفعل ضم ضم فعل يفعل كسرتان فعل يفعل اعيده مرتان البيت فتح ضم فتح كسر فتحتان بدا بالفتحه العين تكون مفتوحه عين الماضي ثم بعد ذلك عين الماضي تكون مكسورة كسر فتح ضم ضم كسرتان الحركة الأولى للماضي الحركة الثانية للمضارع وسيفصل الآن في هذه الأبواب الباب الأول تفضل السيد قال الباب الأول فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع كنصر ينصر وقعد يقعد وأخذ يأخذ وبرأ يبرؤ وقال يقول وغزا يغزو ومر يمر. إذا الباب الأول هو فعل يفعل يعني فتح ضم لحظوا الأبواب الثلاثة الأولى الأبواب الثلاثة الأولى عين الماضي مفتوحة. عين الماضي مفتوحة الحديث عن عين الماضي وعين المضارع لابواب الثلاثة الأولى عين الماضي مفتوحة فعل نأتي في المضارع في المضارع هنا عين المضارع مضمومة فعل يفعل قطنا أمثل نصرة ينصو تجدون أحيانا في المعاجم باب نصرة إذا بيقول قال باب نصرة يعني باب فعل يفعل إذا قال لك مثلا قعد من باب نصر إذن المضارع يقعد قال لك أخذ من باب نصر إذن المضارع أخذ يأخذ وكذا برا يبرؤ قال يقول غزا يغزو مر يمر رد يرد عد يعد عد يعد شد يشد غلب يغلب إذن فتح بم الباب الثاني فعال يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع كضرب يضرب وجلس يجلس ووعد يعد وباع يبيع ورمى يرمي ووقع يقي وطوى يطوي وفر يفر وأتى يأتي وجاء يجيء وأبر النخل يأبر وَهَنَأَ يَهْنِئُوا وَأَوَى يَأْوِي وَوَآيَئِي بمعنى وعد من ذلك وثب يفب مثلا ووجب يجب ووعد يعد ونأ ينأ وذكر ذلك يعني ذكر أمثلة كثيرة على ذلك فعلى يفعل أريد أن ننبه ربا بان هذه الأبواب هي تضبط عملية عين الماضي وعين المضارع لكن هناك استثناءات لا يتضبطها إلا المعاجم هذه قواعد عامة نستأنس بها ونلزمها لكن دائما نعود إلى المعاجم خاصة في ضبط عين المضارع في ضبط عين المضارع آه. إذن هذا فعل يفعل الباب الثالث هو فعل يفعل فتحتها بالفتح فيهما ما كفتح يفتح وذهب يذهب وسعى يسعى ووضع يضع ويفع ويفع ويفع يفعل ووهل يوهل وأله له وسأل يسأل وقرأ يقرأ إذن هنا بالفتحتان أطال أمسي الكثير على ذلك بعث أيضا أضيف عليها بعث يبعث فخر يفخر وضع يضع سمح يسمح وكثيرة تلك الإفهال أيضا التي تأتي من باب فعلا لكن هنا اعطانا ايضا فائدة أخرى اعطانا فائدة أخرى تفضل شيء يا سيد صالد وكل, وكل, وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما وحروف الحلق ستة الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين نعم إذن هنا لدينا فائدة لدينا فائدة مهمة يقول كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي يعني والمضارع يعني فعل يفعل فهو حلقي العين واللام يعني أن الحروف التي ترد في عين الكلمة أو لامها يعني الحرف الثاني أو الثالث هي من حروف الحلق يعني مخرجها من الحلق وهي ستة هي الهمزة والها والخاء والخاء والعين والغين وتعلموا بأن الهمزة والها لاخذ مايك الهمزة والها من أول مخارج الحلق مما يلي الصدر مما يلي الصدر فأقصاها الهمزة ثم هاء ثم الهاء الهمزة والها لدينا الخاء والعين عين من وسط الحلق من وسط الحلق والحاء قبل العين ح عين لحظة عين أعمق فالحاء قبل العين ثم لدينا الغين والخاء الغين والخاء مما يقرب من الفم من الحلق لكن مما يقرب من الفم خاء, خاء من الأعلى خاء غين والغيم قبل الخاء يعني أعمق من الخاء نعم إذاً هذا أعطانا فائدة بأنه فعل يفعل وتنبأ إنه الحرف يكون واحد من الحروف الستة واحد هذه الحروف الستة نعم ومن جاء, جاء بهذا الباب نعم بدون حرف خلقي أم... بدون أم... من هذا الباب بدون حرف خلقي أم... نعم فشاذ أم... فشاذ كأبا يأبا وهلك يهلك في إحدى لغتي أو من تداكل اللغات كركن يركن وقال يقلى غير, يقل غير فصيف وبقى يبقى لغة طي والأصل كسر العين في الماضي ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا وهذا قياس عندهم إذا هو أعطانا القاعدة أن المفتوح العين في الماضي والمضارع هو المفروض يكون العين واللام من الحروف الخلق من الحروف الستة لكن بعد اساسنا قال قال جاء بهذا الباب بدون حرف حلقي مثل أعطانا مثال مثل أبا, أبا الباء والألف ليس من حروف الحلق مثل الركن يركن الكاف النون ليس من حرف الحلق قنط يقنط قنط يقنط النون والطاء ليس من حروف الحلق ردخ يردخ ليس من حروف الخلق بقى يبقى القاف والألف ليسا من حروف الحلق ثم بعد ذلك علق قالوا ربما يكون ذلك من تداخل اللغات وربما وقال ان هذه أيضا من لغة طيئ والأصل هو الكسر يعني ركن يركن وقبط يقنط هذا هو الأصل لكن فتحوها تخفيفا لماذا؟ ما مع تخفيفا؟ الفتحة يا إخوتي أخفوا من الكسرة والضمه في النطق اخف الحركات في النطق هي الفتحة أخف الحركات هي الفتحة وأثقلها هي الضمع أثقلها هي الضمع وقال هذا قياس عندهم لا. إذن الآن جاء في غير هذا الباب أيضا وعينه أولامه لاحظوا نزع ينزع يتلعين هذا حلقي من حروف الخلق رجع يرجع هنيء يهنأ زأر يزئر اتت الهمزة إذا هناك افعال كثيرة جاءت على فعل يفعل سواء كانت على القاعدة بأن يكون الخر بأن يكون الحرف الثاني والثالث خلقيين أو كانت على غيرها ندخل في الباب الرابع ونظر يعني ضيق الوقت نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة على أن نستأنف هذه الأبواب في المجلس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته